ما ننزل الملائكة إلا بالحق وَمَا كانوا إذا منظرون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 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِنَاهِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شيء موزون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّذِينَ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنَّ شَيْئًا إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنزلنا من السماء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 إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أهويتني لأزينا لهم في الأرض ولا أجمعين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 نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم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 جهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين فلما جاء 124-قال إنكم قوم منكرون 125-قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 126-وأتيناك بالحق وإنا لصادقون 127-فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابرها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 لا العمركَ إهُ لَِي سَكرَتِهمْ يَعَّون فخَذَتهُ الصَّيحَةُ مشقين فجعلنا عَهَا سَافِهاَا وَأَطرَرناَا عَلَهِم حجرَةً من سججيل إ فيِي ذَانكَ لآيات للمُتّمين وَإها لَ بسَبيرٍ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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقُّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ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 إنك يَبيقُ صَدُرركَ بِمَا يَقولون فسَبِحْدِ حذ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ الساجدين وَعجُدِ رَبكَ حتىَ يَأتك الَقين.